بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد فلا زال الحديث في بيان ما يتعلق به شرح حد افقه الصلاح عرف انه العلم بالاحكام الشرعيه العمليه تسب من ادلتها تفصيليه والحدود هذه لا تشرح من المنظومات ولكن سوغ نفسه رحمه الله تعالى اورد نظمه ثم اورد الحد نثرا على المشهور لانه إذا نظم الحد فلا بد من تجاوزات لذلك حذف من الحكم واضاف إلى ما بعده وقع في بعض تجاوزات لاجل النظم نريد نشرح الحدود كلها في هذا النظم الغيني نشرح الحد نثرا نريد نقول حد الفقه للصلاح العلم بالأحكام. هذا قيد الثاني شرعيه قيد ثالث عملية قيد رابع المكتسب هذا قيد خامس من ادلتها التفصيليه هذا قيد سادس كما ومر معنا القيد الأول هو العلم عرفنا انه جنس واحسن ما يعرف به العلم هنا في هذا الموضع وفي غيرها من حدود هو العلم اللغوي يعني معناه لغه وهو مطلق الادراك مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق شامل للتصور والتصديق حين اذا عرفنا العلم بانه مطلق الادراك ودخل فيه التصور والتصديق دخل فيه بنوعيه النظري والضروري خلافا لمن خص العلم هنا بالعلم الجازم أو الادراك الجازم كما قال صاحب المحصون هذا مجرد الاصلاح وليس هو المعنى اللغوي انما الاصح هو ما قدمناه وان كان العلم يستعمل اصلاحا في عرف العلماء على الملكه وكذلك على القواعد والمسائل يطلق بمعنى الادراك ويطلق يراد به القواعد وصول المسائل ويطلق يراد به الملك وبعضهم يحمله في مثل هذه المواضع على المعاني الثلاث لكن المعنى الاصلي الذي هو المعنى اللغوي مطلق الادراك والاستعمال العلم في الملكه أو في القواعد هذا استعمال الكل في الجزء حينئذ نكون من قبيل المجاز يكون مجاز إذا كان كذلك فالاولى حمله على مطلق الادراك عرفنا أن بالاحكامه هذا قيد جرم يتعلق بقوله العلم حينئذ اخرج العلم الذي هو تصور بنوعيه الذي والتصور به بنوعيه يعني النظري والضروري اذا البحث هنا في نسب تامه من احكام بجميع النسب التامه حينئذ لا يصدق على التصورات فلا بحث للفقيه في معنى الايجاب ولا في معنى التحريم ولا في معنى الكراهه ان هذه يبحثها الاصوليون اذا ليس من قبيل التصورات وانما هو من قبيل التصديقات فما قلنا الصحيح ان التصديق هنا يراد به معناه يعني نوعاهم الذي هو النظري والضروري لأن الفقه منه قطعي ومنه ظني وحصر الفقه في القطعيات ادى فيه نظر على ما قدمناه سابقا والقول بان الاحتياط الشرعي كله معلوم على الدليل الدليل السابق قلنا ذاك الدليل السابق الذي قرره القرافي وغيره انه دليل جملي ودليل الجمله كل لا ينتج فقها وليس من مباحث الفقهاء انما بحثوا بالادله التفصيلية ولذلك هنا يقولون في تعريف الفقه المكتسب من ادلتها تفصيليه وهذا دليل الجملة والبحث إنما هو في احكام شرعية مكتسبه من أدلة تفصيلية فما يكتسب من دليل جملي لا يسمى ذاك الدليل فقها اذا لا نحصر العلم في التصديق القطعي بل نقول هو عام للقطع والظن فمن الاحكام الشرعية ما هو قطعي ومن الاحكام الشرعية ما هو ظني قوله بالاحكام كذلك نقول العلم جنس يدخل فيه العلم بالذوات كزيد والعلم بالصفات كسواد زيد وبياضه وكذلك العلم بالفعل كقيام زيد وجلوسه وابي الاحكام التصورات كلها قوله بالاحكام علم لعلم بالاحكام في العصر تعدى بنفسه يتعدى بنفسه حينئذ اذا بنفسه كيف تعدى بالباء هنا وكيف في قوله تعالى الم يعلم بان الله يرى الم يعلم ان الله يرى يعلم بأن الله يرى؟, يعلم بان الله يرى لما تعدى بالباء هنا إذا كان الاصل في علم ومشتق منه أنه متعد بنفسه يعني لا بواسطه لا بواسطه حرف ولا تضعيف ولا همزه أو متعد بنفسه علم الله أنكم كنتم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين حينئذ نقول هذا تعدى تعدى بنفسه حينئذ هنا العلم بالاحكام وكذلك قوله في الايه السابقه لم يعلم بأن الله يرى يخرج على أحد احتمالين اما ان يقال بان الباء زائده باء زائله زيدت من أجل التوكيد وهذا فيه شيء من من النظر لان اصر عدم الزياده واما ان يقال انه ضمن عالم او العلم او يعلم معنى احاطه واحاط يتعدى بالباء اما هذا او ذاك والتضمين اولى هنا من القول بالزياده لانه يدل على أن الحرفه استعملت اصالتها لأن العلم وما اشتق منه إذا ضم بنا معنى احاطه حينئذ نقول يتعدى به بالب اذا بالاحكام علم فعل متعد بنفسه هذا والعصم هذه القاعدة فيه فإن وجد الباء بعده تعدى بالب حينئذ نقول لابد من التخريج اما بالحكم بأن الباء زائده وهذا محتمل هذا يقول به بعضهم وجوزه القرافي الم يعلم بأن الله يراه با زائد للتوكيد با زائد للتوكيد ويحتمل ان يكون علما مضمنا معنى احاطه اذا تقرر هذا فالباء هنا العلم بالاحكام الاحاطه بالاحكام الشرعيه العمليه هذا جائز ويحتمل وجها اخر في السابق لم يعلم بأن الله يرى لا شك ان القول بالزياده فيه شيء من الضعف لكن إذا جاء المصدر محلا بال حينئذ العصر فيه الا يعمل فعمله ضعيف فيتقوى ب بحرف تقوى بحرف. ما يتقوى به العلم هو الباء هو هو الباء علل العلم بالاحكام إن كانت الباء هنا اصليه وضم من العلم معنى الاحاطه فلا إشكال فلا اشكال او نقول وجها آخر وهو أن العلم هنا مصدر محلا بال والمصدر هو من العوامل ولا شك لكنه لا يعمل مطلقا لا يعمل مطلقا واعمال المصدر محلا بال ضعيف بل بعضه ضعيف جدا بل بعضهم لا يجوز اعماله محلا بال وانما إذا كان مضافا لاول لا دفع الله الناس أو كان منوننا أو اطعام الى اخره حين اذا كان منونا أو مضافا لا شك في اعماله وأما إذا كان محلا بان فهو ضعيف وإذا كان كذلك حين اذا تعدى بالباء إذا تقرر هذا فالباء هنا دخولها إن كان على طريقه التضمين فهو واضح ولا اشكال فيه وأما على زيادتها لأن المصدر المعرف بالالف واللام بالضعيف العمل جدا واذا ضعف حينئذ تقوى بالحرف كل عامل ضعف عمله حينئذ تقوى بالحرف الزائد ولذلك قلنا ان كنتم للرؤيه تعبرون تعبرون الرؤيه قلنا لما ضعف بالتقديم ناسمان تدخل اللام على المفعول به إن كنتم تعبرون الرؤيه هذا الاصل الرؤيا مفعول به ودخلت عليها اللام للرؤيا هذا مفعول به منصوب ونصبه فتحه مقدر على اخره منع من ظهور اشتغال المحل بحرفه ها حرف الجر الزائد ويا وان كان هي مقدره ايضا حينئذ نحكم بان اللام هنا زائده لماذا نقول من باب التقويه من باب التقويه لان العامل العصر فيه ان يعمل فيما بعده أن يتاخر معموله عنه اصله في العامل ان يتقدم والعصر في المعمول أن يتاخر فإذا تقدم المعمول على العامل ضعف فالعامل يمشي الى الامام لا يرجع الى الوراء فاذا رجع الى الوراء احتاج الى الى معونه والمعونه هنا هي هي اللام. كذلك قول مصدقا لما بين يدي فعال لما يريد هنا تعدى بالله لان, الم... لأن المشتق دون الفعل فعال ما يريد هذا الأصل لكن لما كان فعال جمع فاعل والاصل في الاسم ان لا يعمل حينئذ ضعف لكونه فرعا عن الأصل وهو الفعل لان العمل اصل في الافعال ناسب أن يتعدى بالله هل هذه زائده تقويه للعامل من اجل ان يصل الى معمول اذا العلم بالاحكام الباء هنا للتعديه الباء من اجل ان يعمل المصدر فيما بعد ولذلك نقول بالاحكام هذا متعلق بالعلم تعلق بالعلم وهذا فيه اشكال من حيث كونه متعلقا به لان الحرف الزائد الاصل فيه الا يقال بانه جار ومجرور متعلق بكذا لكن المراد هنا بالتعلق أنه معمول له أنه معمول له يمكن عبر بعض بهذا قال جار ومجرور متعلق بالعلم ان كان المراد به جار مزروعنا بالاحكام على ان الباء زائده لا اشكال فيه وان كانت زائده فالحرف الزائد لا يتعلق لا يتعلق انما احكامكم مفعولا به والباء هذه جاء بها من أجل التعدي والتقي في وعلى كل تقدير هي من حيث العمل معمول للعلمه وقد در بعضهم محذوفا هنا العلم بالاحكام اي العلم المتعلق بالاحكام جعل بالاحكام جاررا ومجرورا متعلقا بمحذوف ليس بالعلم فليس معمولا للعلم ليس معمولا للعلم وقدر بعضهم محذوفا يتعلق به العلم متعلق بالاحكام واختاره سيوطي في, في شرح النظم قال في الابهاج ولا حاجه اليه يعني هذا المحذوف المتعلق لا حاجه اليه لانه اذا استقام الكلام بان يجعل المذكور متعلقا بالمذكور فهو اولى عدم التقدير اولى من التقديم عدم التقدير اولى من التقديم اذا كان عندنا قول قولان احدهما يجعل المذكور متعلقا بمذكور والاخر يجعل المذكور متعلقا بمحذوف فالاول مقدم على الثاني من كانت قاعده اغلبيه ليست مطارده لكن هنا يستقيم الاستدلال بها اذا قول السيوط العلم بالمتعلق بالاحكام الاحكام جار ومجرور متعلق بقوله متعلق وهم محذوف وفصله عن العلم وهذا لا حاجه إلي. قال في الابهاج ولا حاجة إليه إلا إذا فسرنا العلم بالصناعة فيظهر تقديره والسيط يميل الى انه يفسر به بالصناعه حينئذ لا اشكار في تقديره إذا فسر بالصناعة فعلم النحو ودخل فيه اليقين والظن حينئذ يمكن ان يكون الجار مجرور متعلقا بمحذوف على كل تعليقه بالمذكور أولى بالاحكام المتعلق بالعلم على معنى التعلق السابع الاحكام هذا فصل كما ان العلم جنس والفصل لابد أن يخرج شيئا دخل في الجنس يؤتى به قيد للاحتراز هذا ولا اصل والاصل في الحدود عندهم أن كل كلمة يؤتى بها لبيان اخراج ضدها نقيضها هنا العلم بالاحكام فخرج بالاحكام لانه فصل الادراك بلا حكم الادراك بلا حكم وهو ما هو الادراك بلا حكم تصور يعني اذا عبرنا بتعبير اخر وضعتم الادراك بلا حكم هو, هو التصور اذا لك ان تعبر تقول اخرجه به التصور بنوعيه الضروري والنظري واخرج به <تصفيق> الادراك بلا حكم كالعلم بالذوات والصفات والافعال هذه خرجت بالاحكام خرجت به بالأحكا. من جمع جمع ماذا جمع حكم والحكم له الصلاحات مختلفة له صلاحات مختلفه ما المراد به هنا في هذا الموضع قالوا الاحكام جمع حكم والحكم له الصلاحات مختلفة صلاحات مختلفة يعني باختلاف الفنون المفرد يختلف باختلاف فنون الحكم عند المناطق له معنى الحكم عند الاصوليين له معنى الحكم عند اللغويين له معنى وحينئذ صارت ثلاث معاني ولذلك قالوا ثلاث الصلاحات والحكم له الصلاحات مختلفه الأول يطلق الحكم على ادراك الوقوع أو عدم الإدراك يطلق الحكم المراد به ادراك الوقوع او عدم الوقوع اي ادراك ان النسبه واقعة او ليست بواقعه وهذا يسمى ماذا ما هو هذا التصديق اذا يطلق الحكم ويراد به التصديق وما هو التصديق ادراك ها ادراك ماذا ادراك الوقوع او لا الوقوع ولا وقوع هذه ادراكها تصور ادراكها تصور يقع او لا يقع الشك ادراكه تصور وقوعه بالفعل في الخارج ادراكه تصديق اذا يطلق الحكم ويراد به التصديق وهذا عند المناطقة صلاح المناطق والحكم هناك هناك ايش هذا يطلق الحكم على ادراك الوقوع او عدم الوقوع اي ادراك ان النسبة واقعة ان النسبة واقعة أو ليست واقعة وهذا بالتصديق وهذا باصطلاح المناطقة ثانيا يطلق الحكم على خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء والتخيير أو الوضع وهذا بالصلاح الاصوليين الاتي بعد تعريف الفقه ان شاء الله تعالى الثالث يطلق الحكم على اسناد أمر الى أمر آخر ايجابا أو سلبا زيد قائم زيد ليس بقائم أو هو ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه وهذا بالصلاح اللغوي فالاسناد اسناد شيء لشيء آخر ايجابا أو سلبا هذا يسمى حكما عند عند النحاة يسمى حكما عند النحاة اذا يعبر عنه بإثبات أمر لأمر أو نفي عنه وهذا دائما يكون إثبات أمر لامر زيد قائم أو نفيه عنه زيد ليس بقائم هذا يسمى حكما في الصلاح نحات او شيء تعبر عنه باسناد أمر إلى أمر آخر ايجابا أو سلبا أو ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه ثلاث عبارات والمراد بها شيء واحد وهذا ما يسمى بالحكم عند اللغويين فهذه ثلاث الصلاحات في اطلاق الحكمي وبعضهم يزيد ولهم تفصيلات دقيقة تحتاج الى تمكن في المنطب ترجعوني الى الحواشي على جمع الجوامع لكن الذي يعنينا هو هذا فهذه ثلاث الصلاحات في اطلاق الحكم ولا يصح أن نفسر الحكم هنا بالصلاح المناطق لا يصح أن نفسر الحكم هنا الاحكام جمع حكم لماذا لاننا قلنا العلم هو ادراك والحكم عند المناطق ادراك الوقوع اذا ادراك وادراك الوقوع فاسد لا يصح هذا هذه جاح علم ادراكه الحكم ادراك الوقوع اذا ادراك وادراك الادراك وهذا فاسد اذا لا يمكن ان يفسر الحكم هنا بصلاح المناطق لا يصح ان نفسر الحكم هنا بصلاح المناطق لاننا فسرنا العلم بالادراك فيصير المعنى ادراك ادراك وقوع او عدم وقوع هذا معنى فاسد ولا يصح أن يفسر الحكم هنا بالصلاح الاصوليين لا يصح لماذا لأن الحكم عند الاصوليين هو الحكم الشرعي فإذا فسرنا احكاما هنا بالحكم الشرعي ما الفائده من قولنا الشرعيه شرعيه مستقل جئ به للاحتراز فكانك قلت العلم بالحكم الشرعي, الشرعي كذلك العلم بالاحكام الشرعيه الشرعيه اذا كان كذلك فلا يصح حمله وتفسيره الحكم هنا بالصلاح الاصوليين لانه يترتب عليه الا يكون لقيد الشرعيه اي فائده لان الحكم بالصلاح صلاح الاصوليين هو الشرعي لا يصرف الا الا اله فتعين حمله على المعنى اللغوي تعين حمله على المعنى اللغوي فتعين حمله على الصلاح اللغوي وهو اسناد امر إلى أمر ايجابا أو سلبا وهذا اللغوي أو بهذا المعنى كذلك هو منقسم له اقسام له اقسام لأن الجهه هنا مختلفة إثبات امر لامر من الذي يثبت قد يكون العقل قد يكون العرف ولالصلاح قد يكون الحس اذا لما اختلفت تنوعت احكام الاسناد فصارت منحصره في في خمسه فتعين حمله على المعنى للصلاح اللغوي وهو اسناد امر إلى امر ايجابا أو سلبا وله اقسام الأول الحكم الشرعي حكم الشرعي يدخل فيه لان المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي وللصلاح الى اخره دائم المعاني اللغويه هي الأم تشمل تدخل تحتها كل الاصطلاحات ولو كان النوع الاول الحكم الشرعي وهو ما كانت النسبه فيه مستفاده من الشرع النسبه يعني ارتباط بين شيئين الصلاة واجبه هنا اسندت الايجاب إلى الصلاه حصل ارتباط ام لا حصل الارتباط ادراكه وتصديقه بمعنى انه بالفعل كذلك صارت واجبة ما كانت النسبه يعني ارتباط بين المحمول والموضوع او المحكوم عليه والمحكوم به مستفاده من الشرع يعني الذي حكم على الموضوع هو الشارع الهي نسمى حكم شرعية نحو الصلاه واجبه والوتر ليس بواجب سلبا أو ايجابا صلاه واجبة ايجابا الوتر ليس بواجب هذا السلب ثبوت امر لامر او نفي عنه الثاني الحكم العقلي وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة ما كانت النسبة فيه مستفادة نصبا من العقل استفادا من من العقل. يعني الذي حكم بثبوت المحمول للموضوع هو العقل فالعقل حاكم هنا الواحد يصل لثنين لعقله كذلك الكل اكبر من من الجزء الجزء ليس أكبر من من الكل الاثنين ليس نصف الواحد اذا نقول هذه مستفاده من جهة العقل حينئذ يسمى الحكم عقليا سمى الحكم عقليا الثالث الحكم التجريبي أو العادي وهو ما كانت النسبه فيه مستفاده من العاده والتجربة كالحكم بأن بعض الأدوية مسهله جميع الادويه الآن التي تصنع هذه الاحكام القضيه عليه احكام تجربية ولذلك يجربون على الفئران نحوها عينيدا وإذا نجحت انتقلوا إلى بني آدم اذا نقول هذه كلها احكام ماخوذه من التجربة من العقل لا مدخله فيه وكذلك الشرع لا مدخله فيه وانما نظروا فيه للاستفاده بالحكم بالمحمود على الموضوع من جهتي التجربة والعاده الرابع الحكم الوضع للصالحين وهذا يختلف اختلاف الفنون فالنحاتين يصلحون على شيء ما وكذلك الصرفيون والبيانيون والاصوليون كل للصلاحات التي يعانون لها في سائر الفنون هي احكام نصحيه وضعيه بمعنى ان هذا تواطى عليها ارباب الفن فوضعوا هذا الصلاح لهذا المعنى وهو ما كانت النسبة فيه مستفاده من الوضع كالحكم بأن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب ما الذي حكم؟ نقول هنا ما اخوذ من جهه الوضع الخامس الحكم الحسي الحكم الحسي نسبه الى الحس واضح وهم كانت النسبه فيه مستفاده من من الحس كالحكم بأن النار محرقه هذا حس ام لا حس لان الاحراق انما يدرك بماذا ها بالحس احراق يدركه بي بالحس يعني يدركه بي لكن انت تحكم بان النار محرقه قد يعيش الانسان ويموت جر ما جرب ما ذق النار كيف حكم بي حس كيف نعم طب نحن نقول حسي نعم ها النار ناران اجرنا الله اياكم منها دنيا واخره النار الكليه والنار الجزئيه النار محلقه ان كان المراد به النار الكليه الجنس الذي يكون في الذهن وحكمنا عليه بالاحراق فالحكم عقلي حكم عقلي حينئذ يكون حكما عقليا لكن بواسطه الحس واما النار الجزئيه المعينه الحكم فيها يكون حسيا يكون فيه حسيا اذا كالحكم بان النار محرقه اي التي يكون حكم العقل فيها مستندا إلى الحس الى الى يرى ان جميع الاحكام الحسيه المستنده للعقل مستنده للعقل فيدرك العقل بان هذا الشيء يؤلم من جهه الحس ثم يقعد قاعده عامه فالنار الجزئيه محرقه ثم باجتهاره وتوارده وتواتره حينئذ يحكم العقل بان النار الكليه من حيث هي محرقه على كل هذا او ذاك اذا هذه خمسه انواع لان حكم الصلاح في اللغه يعني المعنى اللغوي وقلنا ان العلم جنس فيما سبق وبالاحكام فصل اول في التعاليف اخرج به ما ليس باحكام كذبات كزيد وصفات كسواد زيد افعال كقيام زيد وحيث بسرنا العلم بالتصديق فسرنا العلم بماذا بالتصديق والتصديق مورده النسبه بين الطرفين لكن تصديق الا نسبه بين بين طرفين حينئذ الاحكام هنا لها ثلاث احتمالات لها ثلاث احتمالات اما ان يراد بالاحكام تصور الاحكام يعني معنى الايجاب ومعنى التحريم أو اعتقاد أن الله اوجب كذا بقطع النظر عن الشيء الموجب أو اثباتها معينه لموضوعات معينه ثلاث احتمالات والمراد به هو المعنى الثالث اذا كقاعده فسرنا العلم بالتصديق واذا كان التصديق حينئذ معلوم التصديق والنسبه الخبرية والنسبة الخبرية لا تكون إلا بين طرفين بين طرفين تعين أن يراد بالحكم هنا بالنسبة يعني نفسر الحكم هنا بالنسبة أي بجميع النسب التامه هكذا قال المحل بالاحكام أي بجميع اشار الى ان علل استغراق ما سياتي الأحكام اي النسب التامه باعتبار الوقوع ولا وقوع باعتبار الوقوع ولا وقوع اذ متعلق التصديق هو ذلك تصديقي يتعلق بماذا قلنا الإدراك والمدرك الادراك شيء في الناس انت علق بارتباط بين جزئين موضوع محمول على انه واقع بالفعل أو ليس بواقع بالفعل وحينئذ سميناه ماذا تصديقا اذا العلم بالاحكام اي التصديق بالاحكام اذا الاحكام هنا لابد ان تكون ماذا ادراك وقوع الايجابي للصلاه بالفعل في الخارج ادراك نفي الوجوب عن عن في الخارج لماذا لان هذا شان التصديق لما فسرنا العلم بالتصديق تعين أن يكون الأحكام المراد بها النسب التامه والمراد بالنسب التامه موضوع ومحمول وبينهما ارتباط وإدراك وقوعه بالفعل في الخارج او عدم وقوعه هذا الذي يتعين المراد به هنا وتامل اذا النسب التامه باعتبار الوقوع واللا وقوع اي متعلقه التصديق هو ذلك للنسب باعتبار انها تعلق بين الطرفين النسبه نوعان نسبة تقييدية ونسبه تامه النسبه التامه لا تكون الا ها مرادفه للتصديق بمعنى أن الشيء الذي ادرك بالفعل واقع وأما مجرد التجويز بين اتصاف زيد بالقيام أو عدمه نقول هذا هو نسبه لكنها نسبه تقيديه ولا تسمى تامه وهو مرادف للفائده التام عند التامه عند عند النحاه فائده تامه وام الفائده الناقصه هي النسبه الناقصه التقييدية وهي المضاف والمضاف اليه وكذلك الاسم الموصوف مع صفته اذا المراد هنا النسب التامه باعتبار الوقوع ولا وقوع إذ متعلق التصديق هو ذلك النسب باعتبار انها تعلق بين الطرفين لقطع النظر عن الوقوع والا وقوع اذ لا يكون حينئذ متعلقه التصديق بل هو تصور انه هو تصور اما قلنا الاجزاء عندنا اربعه ارى انكم ما فهمتم زيد قائم زيد قائم زيد تصوره ادراككم معناه تصور قائم ادراككم معناه تصور زيد قائم ام لا ارتباط بينهما هذا نسبة لكن نسبة تقيديه نقول هذا تصور زيد بالفعل قائم اراه الان قائم هذا يسمى تصديق ما المراد هنا بالاحكام النسبة هل اتصاف زيد بالقيام او بالفعل في الخارج بالفعل لانه قد يبحث مسألة الوتر واجب ابن ليس بوا يكون عنده نسبة بمعنى أن الوتر يمكن أن يوصف بالايجاب وان الوتر يمكن أن يوصف بالندب هو كذلك فتبحث اذا هذه نسبة هل هي المراده هنا في الفقه لا المراد أن تثبت للوتري أنه ليس بوادم بالفعل هذا هو الفقه وليس الفقه ان يكون عندك تردد وتبحث المساله النتيجه هي التي يعبر عنها بالعلم بالاحكام الشرعية اذا لا يكون متعلق التصديق بل التصور اذا فسرت النسبه هنا بتعلق او التعلق بين الطرفين بقطع النظر عن الوقوع وعدمه والتقييد التامه احتراز من الناقصه التي لا يحسن السكوت عليها فائده تامه فائده ناقص انظر العلوم مترابطه كنسبه الاضافيه في قولنا غلام زيد ولا مزيد عرفنا اننا اضفت غلام إلى زيد اذا هذا الغلام ليس لعامر وليس لمراه وانما هو لزيد بعينه فيه فائده لكنها فائده تام فيه نسبه اضفت ارتباط زيد وغلام لكن ليس التام غلام زيد ماذا به مات حي ذهب سافر الى قريش ذلك التوصيفيه لقول الحيوان الناطق الموصوف مع صفته قال في الابهاج سبكي قولنا العلم بالاحكام يعني من حيث هو يصدق على ثلاثة اشياء هذا مهم قولنا العلم بالاحكام يصدق على ثلاثة اشياء أحدها تصور الأحكام تصور الاحكام من المراد تصور الأحكام؟ الاحكام جمع حكم والحكم واجب ومندوب وما ابيح وما مكروه وما محرم هذه الاحكام الايجاب والندب والكراهه والتحريم والاباحه ما معنى الايجاب تعريفه لا تصور ولذلك ان التعريفات لا تفيد الا التصور ما معنى كلمه انسان حيوان ناطق حينئذ عرفته فافادك التصور كذلك ما معنى الايجاب أو ما معنى الواجب ما اصيب فاعله الى اخره ونقول هذا الحد أفادك معنى ايجاب او واجب فذلك الحد أفادك معنى التحريم اذا حصل التصور يعني فهم المراد بالايجاب كما فهمت المراد بزيد وإنسان ولذ وعلم حصل تصور فحينئذن البحث في معاني الاحكام الشرعيه ما المراد بالايجاب فيه خلاف الحدود من اجل الاخراج والادخال النتيجه تعريف الاجاه يكون من باب التصورات لا من باب التصديقات وهنا البحث في الفقه من باب التصديقات لا من باب التصورات اذا ولذلك لا يذكر الفقهاء تعريف الواجب الا من باب تتميم الفائده فقط واما البحث اصليا فإنما يكون عند الاصوليين وهو مما مبادي اصول الفقه وسياتي بحثه اذا احدها تصور الاحكام الثاني اثباتها يعني الله عز وجل اوجب وحرم وكلها واباح وندب هذا اعتقاد مثبته موجوده في الشرع كذلك هذا يسمى إثبات لكن اوجب ماذا حرم ماذا مسألة اخرى وانما نبين أن الشرع الله عز وجل قد اوجب اشياء وحرم أشياء وندب أشياء نقول هذا يسمى إثبات بمعنى اعتقاد الاحكام الشرعية الأول تصورها من حيث الالفاظ والمعاني الثاني عقيدة في القلب ونسبتها إلى الى الشرع لكن ما الذي اوجبه وما الذي حرمه هذا لا تعرض لهم في هذا المقام الثاني إثباتها بمعنى اعتقاده يعني اعتقاد المكلف يعتقد في قلبه ان الله اوجبه وان الله حرمه وأن الله أباح من غير علم بانه اوجب كذا أو حرم كذا أو ابح كذا وهذا ايضا ليس من الفقه في شيء بل هو من أصول الفقه بل هو من من اصول الفقه وبعض يجعلوا من أصول الدين على كل ليس من الفقه قطعا لماذا لأن هذا مرده الى الى الاعتقاد الله عز وجل خلق الخلق وكلفهم أوجب وحرم هذه عقيده نقول هذا لا يسمى فقه لا يسمى فقه لماذا لان الإجاب هنا وان اعتقده المكلف بأن الله تعالى اوجب لكنه لم يعين لم يعين بأن الله اوجب الصلاة مثلا أو الزكاه أو الحج أو غير ذلك والثالث وهو المقصود هنا اثباتها معينه لموضوعات معينه هذا البحث هنا عند الفقه... عند الفقهاء يفقهها اثباتها معينه لموضوعات معينه يعني اوجب لكن ايجابا معينا لموضوع معينه الصلاة فالصلاه واجبة هذا الذي يعنينا بحثه في حد الفقه وهو الذي يكون وظيفه للفقيه وهو المقصود هنا إثباتها معينه لموضوعات معينه معينه يعني الواجب له معنى له معنيان معنى كلي اوجب كذا والتحريم له معنى كلي حرم كذا وكذا هذا للاطلاق تعميم لكن الله حرم الربا هذا تحريم معين حرم كذا تحريم كلي اوجب كذا ايجاب كلي اوجب الصلاه ايجاب جزئي اذا المراد هنا الايجاب الجزئي والمعين والتحريم الجزء المعين وكذلك الكراهه والاباحه كذلك الذي يقع ويوصف بكونه واجبا يكون معينا لا نقول أوجب واجبات أو اوجب اعمالا واشياء غير معين على داخل في الثاني وانما الذي يعنينا أن يكون الموضوع معينا والمحمول معينا وقد عبر بعضهم عن هذا بقوله الاحكام الجزئيه واما السابق فهو الاحكام الكليه احكام اذا خذ فائده الاجاب قد يكون كليا والتحريم قد يكون كليا والندب قد يكون كليا وقد يكون كل منها جزئيا النزل على معين وهو جزئي واذا فهو وهو هذه ثلاثه انواع قيراد بها بالاحكام النوع الثالث هو المراد هنا ولما فسرنا الحكم هنا بالنسبه الخبريه وهي معلوم التصديق, التصديق خرج التصور كله وهذا واضح بين فخرج بالحكم لا بالعلم تصور خرج بماذا تصور هل خرج بلفظ العلم او بلفظ الاحكام على ما اخترناه على الصحيح خرج بي بالاحكام العلم العلم يشمل التصور والتصديق قلنا مطلق الادراك الشامل لنوعي العلم التصور والتصديق نحتاج الى قيد يخرج التصور كله قال بالاحكام كيف اخرجه لان الاحكام المراد بها هنا النسب التامه والنسبه التامه هي التصديق واذا كان كذلك حينئذين خرج التصور على كلام الفخره صاحب المحصول العلم هو التصديق القاطع علم ادراك الجازم خرج التصور بماذا بالعلم اذا النظر في العلم هو الذي يعين ما الذي اخرجه ان فسرنا العلم على ما فسرو به صاحب المحصول بانه التصديق خرج به التصور وان فسرنا العلم المعنى اللغوي مطلق الادراك دخل معنى التصور ونحتاج الى الى اخراجه فاخرجناه بالاحكام اذا خرج التصور بالحكم لا بالعلم لشموله في نفسه للتصور والتصديق وان كان هنا يصرف للتصديق بقليله تعلقه بالاحكام ما كان في هذا اذا تقرر هذا كلام الابهاج وما بعده لا يصح أن يراد بالعلم بالاحكام تصورها لأن تصور الاحكام ليس من الفقه وانما هو من مبادئ اصول الفقه اذ الأصولي لابد ان يتصور الأحكام هذا واضح ولا يصح أن يراد بالعلم بالاحكام التصديق بثبوتها في نفسها اعتقادها لأن هذا ليس من الفقه في شيء بل هو من أصول الدين علم الكلام يعني يبحث فيه عما يجب لله تعالى وما يستحيل وما يجوز وما لا يجوز هكذا يقولون علم الكلام فيه ما فيه اذا هذا المراد به بالاحكام احكام النسب التامه بحث في الف الأحكام. ما المراد بها قال العلم بالاحكام المعلوم انها قد تكون جنسيه قد تكون عهديه قد تكون للحق الجنس لقد يراد بها الاستغراق العموم ما المراد به ان ابن عليه حكم قال في الابهاج الالف واللام في الاحكام للجنس تفرق بينها علي في النحو سادك كلام القرافي الالف واللام في الاحكام للجنس ولو قال الكن اول هذا الذي اختارهم والالف واللام الجنسية كما هو معلوم قد تدخل على المفرد وقد تدخل على عن على المفرد واضح يراد به الواحد وما زاد وإذا دخلت على الجمع هل يبقى مدلول الجمع اقله ثلاث ام نقول ال الجنسيه تبطل معنى الجمعيه كما نكررهم مرارا فيه قولا فيه قولا أولا بأن ألي الجنسية قد يبقى معها مسمى الجمع فتصدق على ثلاثه فما زاد ولا تدل على الواحد والاثنين وذهب بعضهم الى ان ال الجنسية إذا دخلت على الجمع حينئذ صار كالمفرد فيصدق على الواحد وعلى الاثنين والمشهور عند جماهير النحاة أن ال اذا دخلت على الجمع ابطلت الجمعيه فيصدق على الواحد والاثنين ولكن السبكي هنا له بحث آخر قال هنا والالف واللام الجنسية إذا دخلت على جمع قيل اراد ان يضعفها تدل على مسمى الجمع نعم نعم هو يوافق الجمهور قيل تدل على مسمى الجمع ويصلح للاستغراق ولا يقتصر به على الواحد والاثنين محافظة على الجمع يعني اذا دخلت الالف الجنسيه على الجمع بقي على اصله واقل الجمع هو ثلاثة اين يقتصر به على اقل الجمع ولا يجوز أن يراد به الواحد والاثنين محافظه على الجمع نعم قال والمختار أنه متى قصد الجنس يجوز ان يراد بعضه الى الواحد وهو الذي نقول بان القاعده أن الجنسية إذا دخلت على الجمع ابطلت معنى الجمعيه ما المراد بانها تبطل معنى الجمعيه انه يراد به الواحد لانه اذا فسرناه بظاهره هينادينا قالوا الجمع 3 او قالوا الجمع 2 على خلاف والمشهورة والصحيح انه 3 اذا لا يصدق على الواحد ولا على الاثنين وهذا كذلك يكون في, في الاضافه او بحروف الجري اذا لابد ان ندخل ثلاثه حروف حتى يجر أو نحكم عليه انه اسم لا نقول هنا الاضافه للجنسيه وهي تبطل معنى الجمعيه قال هنا والمختار أنه متى قصد الجنس يجوز ان يراد بعضه الى الواحد ولا يتعين الجمع كما لو دخلت على المفرد اذا اختاره قول الجمهور اختار قوله الجمهور وهو أن الجنسية الجنسيه تبطل معنا الجمعية نعم قد تقوم قرينه تدل على مراعات الجمع مع الجنس يعني الا اذا دلت قرينه حينئذ ينظر فيها هذا لا اشكال فيه نعم قد تقوم قرينه تدل على مراعات الجمع مع الجنس فيقارب بذلك المفرد على ما قلناه على ما قلناه ويصدق على الشاهد حينئذ يقيل بان الاحكام أل للجنس فابطلت معنى الجمعيه اذا العلم بحكم شرعي واحد يثبت به الفقه اولى اذا قلنا الاحكام ال هنا للجنس فابطلت معنى الجمعيه فيسقط على الواحد والاثنين اذا اذا علم مساله واحده صار عنده فقه واذا تعلم مسالتين صار عنده فقه قال هنا ويصدق على العلم بحكم مسألة واحدة من الفقه انها فقه سما سما فقه حمل ال على الجنسية ويلزم منه إذا طبق القاعده تكون النتيجه مسلمه وهنا أن العلم بحكم واحد شرعي مسألة واحده أو مسلتين صح ان يكون عنده فقه ولا يلزم أن يسمى العالم بها فقيها عندنا فقه وعندنا فقيه كل فقيه عنده فقه ولا عكس ولا عكس لانه اذا علم مساله او مسالتين عنده فقه وجد المعنى العام واذا كان عنده مسألة أو مسالتان هذا لم تحصل السجيه والمنكه سجيه والمنكه تكون بمئات المسائل لا بمساله او مسالتين حينئذ حصل له الفقه ولم يحصل له وصف فقي ولذالك قال هنا ولا يلزم ان يسمى العالم بها يعني بالمساله الواحده فقيها لان فعيلا صفه مبالغة ماخوذه من فقها وعلمنا أن فقهها هذا إنما يختص به من كانت عنده ملكه وسده اذا فقهها فهو فقيه لا نقول ف نع يمكن أن نقول بانه فاقه لأن فقها وفقهها اسم الفاعل منه على وزن فاعل فيمكن إذا حصل عنده شيء من الفقه بمساله أو مسالتين نقول هو فاقه لكن لا نقول انه فقيه لان فقيه ماخوذ من فقها وفقهها لا يستعمل الا لما كانت عنده ملكه وسجية وهذا ليست عنده ملكه وسجيه مساله بلو بلوغ العشره قد المئه كذلك لا تكون عنده ملكه وسجية اذا لأن فعيل الصفه مبالغة ماخوذه من فقهها بضم القاف اذا صار له الفقه سجية واختاره الإسنوي ان هذا الجنس يعني وافقه قال ولا يلزم عليه أن العامي إذا عرف ثلاث مسائل بادلتها يسمى فقيها لا يلزم عليه انها ان العامي عرف ثلاث مسائل بادلتها يسمى فقيها لماذا لصدق اسم الفقه عليه لصدق اسم الفقه عليه اذ اقل جنس الجمع ثلاثة مش على قول الاخر مش على القول الاخر لان الحده انما وضع لحقيقه الفقه حد الذي تعريف الفقه إنما وضع ليبين لنا ما هو الفقه والفقه له عدنا وله اعلى إذا معناه عام واسع حين اذا وُجد اقل ولو مساله واحده قلنا صدق عليه أن عنده علم هو الفقه لكن لا يلزم منه ان يقال انه فقيه ففرق بين المسالتين قال هنا لصد اسم الفقه, الفقه عليه اذ اقل جنس الجمع ثلاثة لان الحد انما هو ذعن الفقه ولا يلزم من اطلاق الفقه على ثلاثه احكام أن يصدق على العارف بها انه فقيه لا يلزم أنه يصدق عليه أنه فقيه لماذا لماذا لان فقيها اسم فاعل من فقه بضم القاف ومعناه صار الفقه سجية وليس وليس اسم فاعل من فقها اي فهم ولا من فقها اي سبق غيره إلى الفهم لان قياسه فاقه لما قيل فقيه علمنا ان مراده فقها إذا كان له سجيه حينئذ نقول هذا الوصف غلط لا يصح لانه ليس عنده سجيه وليس عنده ملكه بالفقه بل هو عاميه وهذا انما يكون للمستحدي فظهر أن الفقيه يدل على الفقه وزياده كونه سديه لهم لانه ايهما اعم ايهما خاص الفقه ام الفقيه الفقه اعم والفقيه اخص هو يقول ماذا فظهر ان الفقيه يدل على الفقه وزياده كونه سديه لهم اذا معناه اخص والفقه اعم هل يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص لا هل يلزم من ثبوت الأخص ثبوت الأعم نعم هل يلزم من نفي الأعم نفي الأخص نعم هل يلزم من نفي الأخص نفي الأعم لا اربع احتمالات اذا قال هنا يدل على الفقه وزيادة كونه سديه له وهذا اخص من مطلق الفقه اخص الفقيه اخص من مطلق الفقه ولا يلزم من نفي الاخص هو فقيه نفي العام هو الفقه فلا يلزم نفي الفقه عند نفي المشتق الذي هو فقيه قال وليست اللام في الاحكام للعموم لانه يلزم خروج أكثر المجتهدين يعني مالكا من اتابره مقصولا عن 40 مساله ما قال في 36 لا اذا على قول لصاحبه الاسنوي هنا وصاحب الابهاج أن الف في للجنس حينئذ يريد عليهم أن من علم مساله على راي سمكي او ثلاث هو اقل الجمع عند الاسنوي أنه يكون فقيها قال لا هو عنده فقه ولا يسمى فقيها لا يسمى فقيها لان الفقيه أخص ده بده يكون عنده ملك بخلاف الاعامه الذي هو الفقه فيسقط على المسألة و المسالتين وقال بعضهم انها للعموم قال في الاحكام للعموم يعني للاستغراق لجميع الاحكام والمراد حينئذ لانه يرجع الاشكال اذا قلت بان العلم بالاحكام بجميع الاحكام بجميع الاحكام اذا اذا كان المراد بالفعل لا يوجد فقيه على وجه ارض كله حتى الصحابه والتابعون ما يوجد احد لانه ما من واحد سئل الا قال لا ادري ولو مساله واحده في حياته اذا انتفى عنده ف لا يسمى فقيها وليس عنده فقه الا اذا جمع الاحكام الشرعيه كلها وتكون عنده مستحضره بالفعل هذا لا وجود له اذا لابد من توجيه فنقول ال للاستغراق بمعنى ان تكون عنده الاحكام الشرعيه اما بالفعل وإما بالقوه والمراد بالقوه هنا القوة القريبة بمعنى أنه عنده أهلية النظر فيسأل عن مسألة ما سواء كانت قديمة أو عصرية نازلة يقول لا ادري لكنه لو تأمل ونظر وبحث وجلس يوما أو يومين لخلص إلى نتيجة اذا هو عنده, عنده علم بهذه المساله لكن بواسطه ماذا بواسطة النظر في الأدلة فهي فالحكم موجود لكنه بالقوة والقريبة بمعنى انه متاهل للنظر واحترازا يعني القوه القريبه من القوه البعيده لان الناس كلهم الان عندهم قوه بعيده فيحتاج الى ان يتعلم 30 سنه اذا عنده الاحكام الشرفيه وهو لكن نقول المراد بالقوه هنا القوه القريبة اذا نجعل ال للاستغراق ونفسر الاستغراق بان العلم هنا بجميع الاحكام يريد علينا أن بعض العلماء كمالك وغيره سئل وقال لا أدري اذا لم يعلم بعض الاحكام الشرعيه نقول المراد هنا العلم بالاحكام اي التمكن والتهيؤ وهذا يصدق على أن تكون الاحكام الشرعيه موجوده بالفعل يعلمها بادلتها وان منها ما لا يكون حاضرا عنده لكنه لو نظر في الادله لوصل الى الحكم الشرعي والمراد حينئذ اذا حملنا ال هنا للعموم من استغراق لجميع الاحكام المراد التمكن اي يكون له قوة قريبه من الفعل يصدق عليه بها العلم بجميع الاحكام إذا نظر كما هي وظيفة المجتهد مجتهدون منذ أن وجد العلم الشرعي يومنا ما من مساله قد تمر عليه الا واحتاج الى نظر فيها واحتاج الى بحث اخره حينئذ قد يقول لا أدري وقد يواصل قل لا ادري نقول هذا لا يقدح في اهليته ولا يقدح في كونه فقيها بل هذا يكون من ورعه دلالة على أنه ورع وانه ممن يخاف الله عز وجل لأن من لا يقول لا ادري اصيبت مقاتله كما قال السلف اذا فحينئذ نفسر هنا العلم من التمكن أي كله قوة قريبة من الفعل يصدق عليه بها العلم بجميع الأحكام إذا نظر كما هي وظيفه المجتهد هذا قول وقال بعضهم قول الثالث انها للعهد عهديه والمراد حينئذ جملة غالبه بحكم اهل العرف يعني فرارا من القول الثاني انه لا يوجد على وجه الأرض فقيه يعي جميع الاحكام متكون حاضره لا يوجد اذا يكون عنده جملة من الاحكام الشرعيه حاضرة هذه تختلف باختلاف الاعراف يعني من زمن إلى زمن قد يكون في زمن ما كالمحدثين يحفظ 100000 حديث لا محدث يحفظ 1000 حديث فاختلفت باختلاف الأزمان و... والاعصار كذلك الجملة الغالبة من احكام الفقه التي يصدق عليه أنه حصل فقه هذه تختلف باختلاف الأزمان والعصا انها للعهد والمراد جمله غالبه بحكم أهل العرف اذا عنده مجموعه من الاحكام الشرعيه قد تكون 100 مساله قد تكون 1000 مساله تختلف باختلاف الاعصار عندها يصدق الاسم وهذا قول ليس بشيء بل هو ضعيف لانه اين العهد عهد مع من انت تعرف لمن تعرف لجاهل لا يعلم معنى الفقه هذا الاثر في التعاريف يقول ما الفقه اجهل معنى الفقه الفقه هو كذا وكذا اذا جعلت بينك وبينه عهدا حينئذ بطل التعريف بطل التعليل وهذا ليس بشيء ولذلك عرف بعض من بأنه بانه بناء على هذا القول معرفة كثير من الاحكام عرفا كثير من أحكام عرفا وقيل معرفة احكام جمل كثيرة من مسائل الفروع العمليه من أدلتها الحاصله فيرارا من القول بانه لو قيل بأن الفقه إنما هو العلم بجميع الاحكام لازم منه إخراج اكابر الملتزمين في الامه قال هذا لا يلزم هذا فرار يعني اوقعه في شيء لا شد حرج اشد حرجا مما سبق والصحيح انها للعموم للاستغراق صحيح انها ليه للاستغراق قال المحلي وكون المراد بالاحكام جميعها لا ينافيه قول مالك من اكابر الفقهاء في 36 مساله سئل عنها لا ادري هذا هو المشهور 36 وهي مقدمه التمهيد لمعبد البار ان مالكا سئل عن 48 مساله فقال في 36 منها لا أدري وقد وقع قول لا أدري لغيره من بقيه المجتهدين ابو حنيفه رحمه الله تعالى قال في ثمان مسائل لا ادري وعلى الاثر أنه سمع الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى يكثر من قول لا ادري وسئل الشافعي عن المتعه اكان فيها طلاق أو ميراث أو نفقه قال والله ما ندري وامثاله كثيره في الاف المعاصره كل شيء حلال واجب حرام فتنه حصل سؤال على الهاتف هذا مباشر ما تسمع الادري والله اعلم على كل إن الصحيح أن المراد بالاحكام هنا جميعها ولا ينافيه أنه سئل بعض اكابر المجتهدين كمالك وابن حنيفه احمد وغيرهما من سبقوا الصحابه ويريهم انه قال لا ادري لماذا داورا لا فيه لانه متهيئ عنده ملكه لو اعطي وقتا ونظر في دليل او دليلين او تامل في بعض الأدلة التي يحفظها لخلص بالنتيجه لانه متهيئ للعلم باحكامها بمعاوده النظر ومعنى التهيؤ ملكه يقتدر بها على إدراك جزئيات الأحكام ملكه علماء المرات بالتهيؤ ملكه يقتدر بها على ادراك جزئيات الأحكام وقد اشتهر عرفا اطلاقه على هذه الملكة على هذه الملكه اذا نقول لا يقدح قول أكابل الأئمة من المجتهدين قولهم لا أدري في كثير من المسائل بل الامام ما اكثر ما يقوله العدل وهذا لا يقدح في أنه بقيه انه إمام مجتهد يعني متهيئ للعلم باحكامها بمعاونه النظر واطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفا يقال فلان يعلم النحو ولا يراد أن جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل بل انه متهيئ لذلك ومن جهل بعض الطلاب انه يسال شيخه او عالما في مسألة ما قل لا ادري فيفهم منها انه عنده قصور في هذا الفن وهذا من حماقته اذا نقول هذا لا يقضح فيه البتة وأشار إلى ذلك الفتوحي في شرح الكوكب المنير فقال الفقه معرفه الاحكام الشرعيه الفرعيه بالفعل أو بالقوة القريبه افصح قال معرفة الأحكام ثم بين حقيقه هذه المعرفة لأن اقلل الاستغراق قال بالفعل يعني بالاجاد العلم موجود أو بالقوة القريبة أي من الفعل أي بالتهيؤ لمعرفتها بالاستدلال هكذا قال وعرفه الأمدي بقول الفقه مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من أحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال بالنظر والاستدلال اذا المعتبر في حق المفتي هو أن يكون جميع الأحكام الحاصلة جميع الأحكام الحاصلة له بالفعل حاصلة بطريق الاستدلال فلا يرد أن العلم بالجميع محال هو في نفسه لكنه في صدق الاسم عليه غير مح إذا حملنا هنا على المعنيين بالفعل او بالقوه القريبة لأن المسائل تتزايد يوما فيوما وانه يخرج عن التعاليف فقه مثل مالك فقه مثل مالك رحمه الله لثبوت لا ادري فيه في حقه اذا يعلم جميع الاحكام لكن على التفصيل الذي ذكرناه والحاصل أن ألف الأحكام للاستغراق يعني العموم أي بجميع الاحكام العلم ببالاحكام بجم... الشرعيه اي تصديق بجميع الأحكام الشرعيه لكن لا يراد من العلم بجميع الاحكام معرفتها بالفعل هذا غير مراد ولا يريد لانك لو حملته على هذا المعنى اخرجت كل المجتهدين اهل الورع بل المراد القدره على تحصيلها بالأخذ في أسباب الحصول وهو ما يسمى بالملكه والتهيؤ وكل ملتزم عنده هذه القدره والملكة التي يستطيع بها استنباط الحكم من الأدلة إذا نظر فيه في بالحاله ويسمى حينئذ فقيها لوجود الملكه عنده عنده فيكون عالما ببعض الاحكام بالفعل والبعض الآخر بالاستعداد اذا هو عالم بجميع الاحكام لكن بعضها وهذا يكون أكثرها بالفعل والبعض الاخر يكون بي بالاستعداد اذا هذا المراد بهذا القيد العلم بالاحكام هذان قيدان الشرعيه هذا قيد ثالث فصل اخرج به جميع اقسام الاحكام السابقة غير الشرعيه قلنا الاحكام خمسه انواع خمسه انواع لما قال بالاحكام عمت الشرعيه هذا للاحتراز اخرج الحكم العقلي والتجريب العادي والوضع والحس اربعه انواع خرجت بهذا قوله الشرعية هذه نسبة الى الشرع لها هنا نسبه او مصدر فاصل اخرج به جميع اقسام الاحكام السابقة غير الشرعيه فاخرجت ما يلي او اخرج ما يلي اولا الاحكام العقليه وثانيا الاحكام الوضعيه او اللغويه وثالثا الاحكام الحسية ورابعا الاحكام التجريبيه والشرعية نسبة إلى الشرع بعد يدل على أن لا حكم الا لله في الشرع وهذا في اشاره هو بهذا الحد في رد على المعتزله سياتي نص به بحث في المحل ده والشرعيه نسبه الى الشرع والمراد الاحكام المستفاده من الشرع مستفاده من من الشرع وبعضه معبر بالماخوذه من الشرع وبعضه معبر بما يتوقف معرفتها على الشرع والمستفاده من الشرع أولى وشرع هو الحكم والشارع هو الله تعالى علم باب الاخبار شرع لكم من الدين ما به نوحا للاخرين قال شرع حين يريد يخبر عنه بالشارع بناء على أن باب الاخبار اوسع من باب الصفات فيكون الاثر مدلونا عليه في الشرع اثره مدلونا عليه بالشرع لانه ما جاء شارع وانما جاء شرع وهو لا يشتق من شرع وانما يشتق من شرع النادي شرع مشتق من شرع وهو المصدر هل يصف الله تعالى بهذا ام لا هو موصف به لا شك لكن هل يصف به من قبيل الافعال الله يشرع وهذا لا شك فيه لكن هل يؤخذ منه اسم اسم فاعل محلى بال هذا بناء على قاعده الذكر ابن قيم ان باب الص... ال... ال... ال... الاخبار اوسع من باب الصفات كما يقصن الله الذي اتقن كل شيء جعل صنع المصدر قال الصانع لا بحثي بناء على هذه القاعده لان هذه قاعده فالقاعده تحتاج الى دليل والشرع هو الحكم والشارع هو الله تعالى ورسوله مبلغ عنه فلذلك يطلق الشارع على الله ويطلق الشارع على رسوله صلى الله عليه وسلم إن كان مبلغا قال الزركشي وجعل الاحكام الشرعيه طيدين مستقلين محترزا لكل منهما عن شيء طريقة الامام ومتابعيه ثم قولان هل الأحكام الشرعيه كلها قيد واحد بمعنى انها مفرد مركب توصيف حينئذ صار جزءا وقيدا واحد أو هما قيدان الاحكام قيد منفصل كلمة منفصلة والشرعيه كلمة منفصله حينئذ يخرج بالاحكام شيء ويخرج بالشرعيه شيء اخر اكثر الاصوليين على انهما قيدان مستقلان مستقلان على أنهما قيدان مستقلان وكل واحد منهما قيد منفرد عن الاخر وهذا هو الاظهر وهذا هو, هو النظام بناء على القاعده ما دام أنكم سرتم في التعريفات على قواعد المناطق عين يجب لابد من مراعاه القواعد فكل لفظ يذكر في التعريف فالاصل فيه أنه يذكر لاخراج مقابله هذا القاعده العام ونص على ذلك القراف في النفائس بأن الاصل أن كل قيد كل كلمه تذكر في التعريف إنما يراد بها الاحتراز واذا ذكر شيء لا يراد به الاحتراز صار حشفا في التعريف لا بد من اهماله واسقاطه قال الزركشي وجعل الاحكام الشرعية قيدين احكام قيد وشرعيه قيد مستقلين محترزا بكل منهما عن شيء اخر طريقه الإمام متابعي قال والتحقيق اذكروا التشنيف قال ولم يذكره في البحر المحيط بعض من سببهم ليه الزركشي واطلق محاط في البحر ليس موجودا والتحقيق ان الاحكام الشرعيه لفظ مفرد لفظ مفرد ومر معنى لكلمه التحقيق هذه لا ولا اسقاط يعني لا تذكر لان لا فائده هو الان يقول التحقيق كما هو هو غلط كلامه فكيف يعبر عنه بالتحقيق هذه صارت يعني بعض الالسنه تعجبني بهذا الكلام والتحقيق فانه يعني يريد ان يخوفك ويهددك ان المساله هذه محققه وما المراد هو قول بعضه ولذلك تجد متى نسمع دائما بعضها علم فضلاء ونحبهم ونجلهم قال التحقيق كذا كذا قال ابن تيميه ابن القيم العين والراس ابن تيميه ثم ياتي بموضع اخر يقول التحقيق كذا فاذا به اخرج ابن تيميه فكيف تخرج ابن تيميه في موضع وتدخله في موضع وصفته بانه من المحققين يعني لا يذكر مساله الا بدليلها بعد السعاب والى اخره ولم يترك شارد ولا وارد الا تاملها الى ما يذكر في معنى التحقيق ثم ياتي مساله اخرى يخالف ابن تيميه يقول المحققون على كذا وين ابن تيميه ادخلته تارة في المحققين واخرجته الان من المحققين هذا تلاعب بالالفاظ تلاعب بي بالالفاظ لذلك لا ينبغي استعماله لما يقول الصواب قول كذا وكذا أما التحقيق قضيه نظر قال هو التحقيق ان الاحكام الشرعيه لفظ مفرد لا يدل جزءه على شيء فانه جمع الحكم الشرعي وهو علم لما سيأتي كما صرح به امام الحرمين في البرهان بأن بان المراد به في حد الفقه ذلك اذا تابع الزركشي الجويني في البرهان بأن المراد بالاحكام الشرعيه قيد واحد فهو مفرد لا يدل جزءه على جزء معنى يعني الاحكام الشرعيه كزيد مثله زي قال المحلي وما قيل من أن الاحكام الشرعيه قيد واحد جمع الحكم الشرعي المعرب بخطاب الله الاتي فخلافه الظاهر راح التحقيق فخلافه الظاهر وان اله الى ما تقدم في شرح كونهما قيدين كما يعني لا ينبني عليه شيء في الاحتراز ما أخرج به بالاحكام الشرعيه سنقولن قيدين أو قيد واحد الدحدا وانما الخلاف لفظي هل الاحكام الشرعيه قيدان ام قيد الصحيح انهما قيدان كل لفظ منهما منفكن على الاخر ولذلك قال هنا وان اله ما تقدم في شرح كونهما قيدين كما الاخر وهذا صحيح اذ الظاهر من الالفاظ المتعدده في معرض التقييد أن كل منها قيد مستقل لا جزء قيد هكذا قال قرافي في نفائس الاصول أو عايز الاصنام اذا الشرعيه المراد بها الماخوذه من من الشرعي وحينئذ نحترز به عن الاحكام غير الشرعية فاخرج العقلية وغيرها واما العملية فهذا ياتي بحثه غدا ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه